الباب الثالث والعشرون ومئة باب جواز لبس الحرير لمن به حكة عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكه بهما متفق عليه